خليني كبري واشمخي فالجن الموعد طب خليني كبري واشمخي فالجن الموعد طال خليني خليني خليني صوره كبري كبري كبري طال الغياب خليني خليني خليني صوره انخراف كبري كبري كبري طال الغياب حنا ردي وانتقامي الفش مخيف وق السحاب انطريهم عجريهم بالبلايا والياب حنا ردي وانتقامي الفش مخيف وق السحاب انطريهم عجريهم بالبلايا والياب بالبلايا والياب واسكبي مهل المذاب بالدواء والعطاء واسكبي, واسكبي مهلا مذاب بالدواه والعقام واغرزي بضل مواضي في النواصي والرقام في النواصي اسحقوه وغنموه فالجنا الموعود طاب إسحقوه وغنموه الموعود طاب إسحقوه وغنموه الموعود شردوا حلف المخاز وليا العذاب حصروهم وحصدوهم جذلهم في شعاب هلني هلني هلني سما الحرام كبرني كبرني كبري طلال غياب فالجنى الموعود طال هل لي هل لي, هل لي كبري كبري كبري طال الغياب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب أمقريهم عجريهم بالبلاية والياب. حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب أمقريهم عجريهم بالبلاية والياب. نحن بالدين كرام لا نحاب لا, لا نهاب نحن بالدين كرام لا نحاب لا نهاب كم غزوناكم وصلنا إننا أهل الضرام تعود جندنا أسلم غضا. لن, لن تعود جندنا اسدوا لن تنتفر لن تعود جندنا اسدوا لن تنتفر لن تعود جندنا اسدوا اضاء قد اتيناكم بجند كرواس والعباب بجهاد قد مضينا تحت رايات العقاب هللي هللي هللي الحرام كبري كبري كبري طال الغياب هل لي سر صراف هل سما الحرام كبرى كبرى كبرى طال الغياء حان ردي وانتقامي فش مخيفة قسحات انقرئ معجلي بالبلايا واليابات كان ردي وانتقامي فش مخيفة قسحات انقرئ معجلي بالبلايا واليابات بالبلايا واليابات كن نفوس طهيرات قد توشت بالخضاب أقبلت للموت طعن تقتفي درب البصاح كم نفوس طيرات قد توشت بالخضاب أقبلت للموت تقتفي درب البصاح تقطف درب الصحة. سعى الهيج لهي بل ودخل من كل باب. فهو الكفر توالى والطواعه خراب. من كل باب. فهو الكفر توالى والطواعه خراب. سعى من كل باب. فهو الكفر توالى والطواعه خراب. سعى الهيج من ما هو الكفر تولى والطباعة